وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسلاعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك أمة مسلمة إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَمَنْ يَرْتَدَّ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اسْتَقَامُوا إِنَّ اللَّهَ اخْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَعَوَّتُمْ مُسْلِمُونَ أَوْ كُنتُمْ شُرَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَا مُوتُ إِذْ طَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ إِذْ طَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ إذ غنينا إخاءين أحقين لهم وعدا ونحن لهم مسلمون تلك أمت قد حلت لها ما كتبت لكم ما كتبت ولا تسأل